بسم الله الرحمن الرحيم، حمد لله ربّي دائما على النبي خزبدة والتحكمة المقدمة بلغة الكلام بالمطابقة للحال مع فصاحة محققة بيسل نطق ووضوح معنى وصحة التركيب قل والمبنى لطبق حال وضع المعاني ويعرف الوضوح بالبيان. ويسلم المعنى من التعقيد والحسن بالبديع ذي التجديد علم المعاني علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكرى اسناد مسند إليه مسند ومتعلقات فعل تورد قصر وإنشاء وفصل وصل نو إيجاز اطناب مساواه راو وخشيت التكرار في الأبواب خالفت تسهيلا على الطلاب الباب الأول الإسناد فيه الأهم أضرب التوكيد فإن يكن خطاب ذي ترديد اكد وإن ينكر فزد والخال يخلو وخالف لاقتضاء الحالي والفعل جاء للحدوث والزمن مضارع مكرر إن والاسم جاء مثبت الأحكام قرينة تزيد للدوام الباب الثاني الذكر والحدث فلتذكر المجهول معلوم حذف ذي الأصل في الجزئين ورع ما أصف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 الأصل في المعلوم ان يعرفا ثم البليغ ينتقي ليتحفا ضمير غائب لألا يوحشا وعلى من يثني به أو يفحش إشارة رفعا عموم بالصلة وجملة لزيد معنى حاملة إضافة تشي بمدح ذم واللام فعرف بعد هذا النظم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 بنفي استثنى وتقدم وما عرف جزآه كذا بإنما قصر عموم فيه الحقيقي عكس الإضافي على التحقيقي الباب السادس الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام تمن الندا هي المرام فطلب الفعل وكف فهم محبوبين الإقبال خذ مهم قروجها إلى معان أخرى إلا التمني لأداة أحرى الباب السابع الفصل والوصل عند انقطاع اتصال فصل كشبهه توسط قل وصله في جملتين اتفقت مع جامعي وترق لخوف الوهم دوما والتعي الباب الثامن الإيجاز والإقناب والمساواة أطنب بإيضاح وعطف كرر لنكتة أو بحذف حذف قصري علم البيان فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها واحصره في الثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية تشبيهنا على اشتراك أمرين في معنى بآلة اتاك ففصل الوجه أو احذف مجملا أكد بحذف آلة أو أرسلا وبالوفا بغرض مقبول أو رد تقسماته تطول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 لغير ما يبنى له قل عقلي كزمن ملابس للفعل مفعول أو فاعل أو مكان المجاز شرط ثاني فاللغوي في اللفظ والعقل يفي لسناد منع أصل هذين اقتفي وجاز قصد الأصل في الكناية عن صفة موصوف نوع النسبتي علم البديع بعدهما التحسين ذا البديع لفظيه الجناس والتسجيع كذا كرد عجز للصدر والمعنوي اللف نشر وري كذا الطباق ومراعات النظير تجاهل العارف بالسوق شهير وان تريد التمييز حسن المعنى فضع مرادفا لتلقى الحسنى الحقت ان نقا ببدء انتقال ختم بهذا تم مني ذا المقال